قال مالك ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك نرجع مرة أخرى إلى كلام مالك ما كان من ذلك ذلك رجع عليه إيش ها؟ النسيان النسيان يكون هدي والنسيان يكون نسك ما قاله فليريق إيش ابن عباس قال من نسي او ترك نسكا فلاش يرق دما مالك يقول ما كان من ذلك ذلك راجع الى الدم الذي يريقه الناس او التارك فمالك يقول هذا الدم الذي ترتب على الناس ان كان هديا ان كان نسكا وكيف يكون هديا او نسك هو دم واحد تقدم لنا عن الباجي بانه قال في فديه الاذى فيما ترتب على محظورات الاحرام ان اراد المخطئ او المكفر عن خطئه ان يعتبر هذا هديا من عنده هو اي باعتباره هو بان قلده بعدما وجب عليه فلا ينحره الا في محله بمك وإن أراده نسكا كما قال صلى الله عليه وسلم لكعب سك شاتا وقلنا إن فدية الأذى جزء من أعمال الحج وجميع أعمال الحج انساك أو مناسك فإن أرادها مجرد كفارة الأذى مجرد تدارك النسيان مجرد كفارة الخطر يرقها حيث شاء لكن إن أراد مع كونها تداركا لخطأ مع كونها جبرانا لنقص ان تكون هدية يعني فدية الاذى وزيادة ان تصل الى مكة فلا يجوز له ان يرجع بعد ذلك وينحرها حيث شاء فان قلدها فلا يجوز له ان ينزع القلادة عنها وينحرها حيث شاء اذا من حلق رأسه من ارتكب محظورا من نسي كون الاحرام من الميقات وجب عليه دم اين يرقه مالك يقول نرجع الى اعتبار هذا الشخص في ذاته اتريد ان تجعل الواجب عليك هدية او تريد ان تعتبره مجرد نسك. لا مجرد نسك واخلص ارقه حيث ما لا اريده هدية اذا توصله الى مكة هذا كلام مين مالك رحمه الله بينما الشافعي وغيره الذين وافقوا قالوا كل اطعام سواء كان طعاما من حب او تمر في جزاء صيام في غير جزاء الصيد في حلق الاذى او في ترك واجب من الواجبات او كان دما يراق لا يكون الا في مك مالك يقول الله تعالى قال هديا بالغ الكعبة وما عدا ذلك فهو اطعام بدل من من الدم فعلى هذا مالك يقول فدية الاذى جبران النقص خطأ النسيان فانه ان اراده نسكا جبرا لما وقع منه يرقه حيث ما شاء وان اراده هديا فليحمله معه اي يسوقه الى مكة وغير مالك يقول كل اطعام سواء كان طعاما او نحرا او ذبحا دما يراق فانه بسبب الحج وكل اسباب الحج مصبها في ايش في مكه والله تعالى اعلم